إ ن نشا ننزل عليهم من السماء آ ي ة فظلت أ ع ن ا ق ه م لها خاضعين وما ي أ ت ي ه م من ذكر من الرحمن محدث إ ل ا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا ف س ي أ ت ي ه م انباء ما كانوا به يستهزئون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 م و ن إنا فقولا ر س و ل رب ا ل ع ا ل م ي ن أن أرسل ن م ع ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ق ا ل أ ل م نربك ف و م ا و ل ا س ل ا م ن ن عمرك س ي ن وفعلت فعلتك ا ل ت ي ف ع ل ت وأنت من ا ل ك ا ف ر ي ن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 قالوا قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم ا ل آ خ ر ي ن وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا ا ل آ خ ر ي ن ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين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 قالوا بل وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون قال أ ف ر أ ي ت م ما كنتم تعبدون أ ن ت م و ا ب ا ء ك م ا ل أ ق د م و ن ف إ ن ه م عدو لي إ ل ا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين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 واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعل ن ي من و ر ث ة ج ن ة النعيم واغفر ل أ ب ي ن انه كان من الضالين ولا ت خ ذ ن ي يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا أتى الله بقلب ل س ي م و أ ز ل ف ت النابلسي ج للعلوم الاسلاميه أ ن ا ك ن ت م تعبدون د من ا ء الله ه ل ي ح و ن ك م أو ينتصرون ف ك ك ب موسوعه النابلسي هم و ا ا وجنود ن للعلوم ا الاسلاميه إن ل ن س م ا ء الله الحسنى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 أ ت ب ن و ن بكل ريع آ ي ة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون و إ ذ ا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن واتقوا الذي أ م د ك م بما تعلمون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 ف ك ذ موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه ن مؤمنين وإن أكثرهم ر ب ه و ل ع ز ا ل ر ح ي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 قالوا إ ن م ا أ ن ت من المسحرين ما أ ن ت إ ل ا بشر مثلنا فات بايه فات بايه إ ن كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء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 نزل به الروح ل به ا أ م ي ن على قلبك ل ت ك و ن من ا ل م ن ذ ر ي ن ب ل س ا ن ع ر ب ي مبين وإنه ل ف ي زبر ا ل أ و ل ي ن أ و ل م ي ك الاسلاميه م ء بني إ ف ق ر أ ه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ف ي أ ت ي ه م دغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون ا ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرا كنا ظ ا ل م وما ي ن تنزلت ب ه ا ل ش ي ا ط ي ن و م ا ي ب غ ي لهم وما ي س ت ط ي ع و ن ن إ ه م عن ا ل س م ع ل م ع ز و ل و ن ف ل ا تدعوا الله مع إلها آخر ف ت ك و ن م ن ا ل م ع ذ ب ي ن وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرتك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 انهم يقولون ما لا يفعلون إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا الله, كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين موسوعه ا ل ن ا ب ي ل ل ع ل ب م ا ل ا ل ا